أم خلقنا الملائكة إن ذووهم شاهدون، لا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصلف البنات على البني.